يا سيريو ينسي يا سيريو ينسي يا سيريو ينسي افتح هواي على اسمك يا اللي Ya بياامي وتبدل عيونك ما يبقى الدحلامي يا يا عشق الله شلونك بس لا بعدك ضامي انت اول حب عشاكت الجريح خطيت سيمة الله خالق نعلم ودوح لشي عند الخدمة عمية يا حسين الحوافر سحقتك وانت النومة سلام على جرحك والراية الحمام ياما كسوا قرايب قريب بس انت تلم بينا نهايه ضربك دي مشاي لو كل شباك يرخص لك يحسيني خادم ولا تبك نعذر كل سنيني ما مسله وبثيابك هنا نمسل بيني ما مسله وبثيابك هنا نمسل بيني خادمي وابكي على بابك مجلسك عند الدرج ر قلبه أنا بهك ما طوع شهكتك من ضيق الطعم التجربة عجيب يا ما يمعطشينا غريب بالحياة منطشرين هواك بدخان خيامك سليب ثوبك يا مسكين وكت بياك جرحك هالليل باكر يا ويلي لماك لو جدك خيال جسمك دام وجسمي ما مسحوق ماله جسمك دام وجسمي ما مسحوق ماله كنصرك بالطفلك يا بيل زي نباية ورأسكِ بروم حويرات البلكه في قراهواية ضعناكِ ليرسم خلودك سوى درب المشاية أجيت أسأل بيك الصيّر لقيت ظل عك جوا الحافر ما من قلبك تنطيني ونسيت وحدك يوم العاشر